اثنا عشر. اقرأ الحوار الآتي. كم أخ لك؟ لي أخ واحد. كم أخت لك؟ لي أخت واحدة. كم ولدا لك؟ لي ولدان اثنان. كم بنت لك؟ لي بنتان اثنتان.